إذ ناداه ربه نداءاً خفياً قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيباً واشتعل الرأس شيباً ولم أكن بدعائك رب شقياً وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقراً وكانت امرأتي عَاقِرًا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آلي عقوب واجعله رب رضيا يا زكريا اننا نبشرك بغلام اسمه يحيى اننا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنا يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هي وَقَالَ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا قَالَ رَبِّ اجْعَل لِّي آية قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَ لَيَالٍ سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم فأوحى إليهم أن سبحوا بكرته وعشيّا يا يحيى خذ الكتاب بقوه واتيناه الحكم صبيا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 واذكر في الكتاب مريم إذ تبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا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 قالت أنا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هي ولنجعله آية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 فأ جاء أهل مخاض إلى جذع نخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيم سيا فنادها من تحتها ألا تحزني.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 فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا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 وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا وَأَذْكُرُ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّ كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا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 من ذرية آدم ومن من حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وَمِنْ ذرية إبراهيم وإسرائيل ومن من هدينا وجد إذا تتل عليهم آيات الرحمة خروس الجدا خروس الجداو بكيّا فخلف من بعدهم خلف أضع الصلاة واتبع الشهوات فسوف يلقون غيّا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولائك فأولائك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنة عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب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 هل تعلم له سميا ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أو يذكر الإنسان أن خلقناه من قبل ولم يكن شيئا فَوَارَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ مَجْثِيِّينَ ثُمَّ لَنَنزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ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 ثمَّ نُنَجِّ الَّذِينَ اتَّقَوْا، ثمَّ نُنَجِّ الَّذِينَ الظَّالِمِينَ فِي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 وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا قل من كان في الضلالة فليمجد له الرحمن مدا قل من كان في الضلالة فليمجد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدى و الباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا خير عند ربك ثوابا وخير مردا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 تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا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 فانما يسرناه بنسانك لتبشر به المتقين لتبشر به المتقين وتنذر به قوما الضال وكم اهلكنا قبلهم من قرن